من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسثنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للذين الناس. وما يعقلها الا العالمن خلق الله السماوات والارض حقا ان في ذلك لایه للمؤمنين